وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ يَوْمَ إِذِ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْقَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْقَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبٍ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 ve ilüy yama izli al mukaddibin. Hatta yama al fakül. Jemgana kum ve al الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين.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 ve ilüy yum azillıl mukaddibin, بَعْدَهُ ayy hadisim bərdəhû yeminun.